ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أناته الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت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 وَلَفَقْذَ رَبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ دَعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعِياً وَعَلَمَنَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالهم في سبيل الله كَمَثَلِ حَبْتِ نَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبْلٍ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم